هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني والعشرون من شرش كتاب الاصول من علم الاصول أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة سيحكم به سواء خالف الجوزة والعامة أم واضح فينبغي الإنسان أن يختار للتسوى من يرى أنه أوضح علما ووراء، إنه وراء، وقيل يجب ذلك، يجب, لأن هذا دين. فلا يجب أن هذا فلا فلازم في قلة الأذن مع وجود الأعلى، ولكن هذا القول له وجه نظره لشيء، إلا أن عمل الصحابة على خلافه، لأن الصحابة كان يتباعدون بعضًا، ويوفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلى منهم. فلا تجد بناس كلهم مجتمعين على عمرت الخطاب مثلا يستتون لا يستتون من هو دون لكنه أهل الفتو فعمل الصحابي يدل على أنه لاجئ وإنما الواجب أن تسترس من, من, من ترى أنه أهل ولأن الحق قد يكون مع المفغول دون الفاظ قد يكون مع المفغول دون, مع المفغول دون كما وقع كثير من الناس أعلم وأورا ولكن يكون الصواب مع من دونهم فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورا تابس للساء غير وهذا الطول هو صحيح لكن لا شك أنه ينضغي للتفاهم أن يختار من هو أعلم وأورا لأن ذلك أحوض ولأنه أرجح وأقرب الاخراب من, من غيره صحيح. هل نقول بعد هذا <تصفيق> لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي أن هذا القول الجواب نعم ينبغي إذا اختلف العلماء وفعن الجمهور على قول أن يستعى الجمهور ما لم يتبين له أنه الصواب من عقائد، فإنه يسمع الصواب، وذلك لأن قول الجمهور أقرب للصواب من قول الندرة، من قول الندرة، كما وضح، ولهذا كان العلماء في الحديث يردشون الحديث الأكثر عادة على إيش؟ على الأقل ويسمون المخالف للأكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به، فالحافل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاج بقدر ما أسرحيه. كما أن المريض لو مرض وكان في البلد قد لا من يذهب إلى لي إلى أعلمهما وأطرابهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة كما هو مشاهد الله أعلم وكان في القطوى إما أن تصطر عن اجتهاد أو عن تقليد ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق بذل الجهد وإن شئت فقل بذل الجاهدي لإدراك أمر شاق هذا هو اجتهاد اللغة فخرج بقولنا لأمر شرق بذل الجاهدي لأمر غير شرق ولهذا من حمل حقيبة معه ليس بها إلا أكساب واحد لا يقابل إنه اجتهد في حمله لماذا؟ محبو محبو لأن الأمر ليس ليس بشرق ولو حمل حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه عمر الشرع أما في الاسلاح فهو بدل الجهد لإدراس أمر لإدراس حكم شرعي. هذا هو الشرع أن يبدل إنسان طاقته ووسعه لإدراس حكم شرعي. وعليه كمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بالمجلحة بل هذا مقلب لأنه قلب صاحب الكتاب ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم فهذا ثم إيش؟ المشاهد، لأنه بادل وجهته لإدراك هذا الأمر، والمشاهد في الحقيقة هو عالم، أما المقلد فسيعرف أنه ليس بعالم إجماع الوعظ، المقلد ليس بعالم الإجماع، لأن غاية ما عنده أنه كتاب نسخ. نسخة من كتاب، يعترف التلف والتملسك يقول والمستهد من بذل جهده لذلك ما معنى بذل جهده بأنه بذل اجتهاده لإدراس حكم السرعي واجتهاده سروط منها أن يعلم من الأدلة السرعية ما يحتاج إليه باجتهاد فإذا كان مستهدا بالإحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام ولا ينظم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان في اليوم الآخر بمعشب ذلك لأن هذا لا يتعلق اكتهاده وكذلك لا بد أن يكون عنده إيمان بالأحاديث الأحكام والأحاديث كانت منتشرة حتى يسأل الله من هذه الأمة من يجمع شتاتها فجمعها المسلمون للحمد منها ما جمع على الأبواب الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ومنها ما جمع على المساني مثل مصنب الإمام أحمد ومنها ما جمع على العلم ومنها ما جمع على أشياء شتة لكن الأحاديث ولله الحمد خسر يمكن لمن أراد أن يستهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إلى المسألة الحديث بكل سهولة يرجع مثلا إلى جتاب الجهاد البخاري والمسلم، المسلم في أبي دووس في النسائد في ولولا أن الله يسر إذا أحريث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا لكن من ذلك إلا أن الله يسرها أولا عزيزة الله الله خير الثاني أن يعرف ما يتعلق بصفحة الحديث يعني لا في الدلالة الأول في الدلالة الثلاثة الحديث الثاني هذه الصحة من في الحديث العديث كما عرفت الإسناد ورجاله وغير ذلك فإن لم يعرف ما يفعله بساحة الحديث وبعض الفرس المشهِّر، فإنه غب ما يحكم في حديث ضارِف، ولا غب في صحيح، فلا بد أن يكون عنده إلْمَ في علم الحديث ورجاله، علم الحديث ورجاله علم الحديث أيضاً من اللَّه الحمدُ مَحْفُوظٌ، ألا في العلماء في علم الحديث كان مصراً وعلقوا في كتب رجال ما لا الله فضبطوا الأمر للمسلمين وصاروا وصار الناس يسهلوا عليه أن يرجع إلى هذه الكتب ليعرف صحة الحديث من بعض فمثلا إذا مر عليك حديث بسنبه تستطيع أن تحكم على صحته أو على بعضه لماذا في الرجوع أولا إلى الرجال هل انفقاث أولا ثم إلى الرجال هل أدرخ بعضهم بعضا أو كان بينهم انفقاث يعني ربما يكون ثقاثاً لا ثقاث لكن يكون بينهم انفقاث لا بد من هذا. ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقاث الثقاث آخرون او لا لأن خالفهم الثقاث آخرون ارجع منهم صار حبيث الثقاث سأجد لا احسج بهم ثم بعد هذا ننضع الى المروي الى المكلمة هل خالفهم ما هو ارجع منهم او لا فإن خلفهم ما هو أرض يحمل حكمنا لشدوده وربه وإن كان رجال إثناله ثقات الحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وبعثه ورجال الإثنال وغير ذلك الثالث أن يعرف الناس هو المنسوء ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بنصوح أو مخالف للإجماع هنا لا بد أن يعرف الناس أن منسوخ لأنه إن لم يعرف فربما يحكم في بمقترا آية منسوخة أو بمقترا حديث منسوخ وهذا كثير كثيرا ما يقع قد يمر على الإنسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخة يحكم به ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يدود الحكم بمقتباه لأنه نسخ رفع حكمه كذلك مواقع الإجماء لأن يحكم بشيء يخالف الإجماء ولهذا نرى بعض العلماء الحقيقين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجمال تمثل الشيخ السلام من جميله رحمه الله وهو من أوسع العلماء اتلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان به قائل إن كان به قائل يعني فإنما كن به قائل فهو مرتوب يعني الإجناع يكون على خلافه ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة البائن حيظة واحدة حيظة واحدة لكنه قال إن كان قد صيل به يعني وإن كان, وإن كان يجمع على خلافه فإنه لا يقول به طيب الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم من تقصير أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يقالف ذلك هذا أيضا لا يقول جميع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تحصيص او تقيد او غير ذلك لانه ان لم يعرف فقط يحكم بعموم دليل مع ان هناك ما يخصصه مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقط بالنار نفس العشر. ففي هذا الحديث عموماً عموم في القدر وعموم في الجنس. هذا سكالك لأن قرر فيما سقط السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس من ما السماء. هياخذ بهذا في الحديث. ويقول تجب الزكاة ما حرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان وهذا خطأ لأنه لابد أن نعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقيق فنقول هذا هذا العممان مخصفا لماذا النوع العموم في النوع والجنس مخصص بما كان يوصف ويُكاد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دون خمسة أو سُخن خدا، ما أن المراد بما السماء يعني مما ما ذلك له مخصص في القدر وهو الحديث الذي ذكرت الآن ليس فيما دون خمسة أورث وعلى هذا فلا تجب الذكاء إلا فيما يوصف من الطعام وفيما بلغ خمسة أورث فلا بد للمشاهد أن يكون عنده علم من بما اختاره الحكم من النصوص. طيب او تقي او تقيق يعني تقيق لايش للمطلق فالتقصيص وارد على العام والتقيق وارد على المطلق وقد عرفتم في ان سبق الفرق بين المطلق وبين العام فمثلا تحرير راقة هذا ايش هذا مطلق فاذا قيل تحرير راقبة مؤمنة فهذا تطيق ضي وقول او نحوه يعني نحو ما يرد على النفوف من السرب والاستفام وغيرها راد خامسا ان يعرف من اللغة ووصول الفقه. ما يتعلق بدلالات الارفاق كالعام والخاف والمطلق والمقين والمتمن والمبين ونحن ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات نعم لا بد أن يعلق دلالات الارفاق وأن منها الارفاق من ما هو عام ومنها ما هو خاف ومنها المطلق ومنها مقيد حتى يحكم بما تقتضي هذه الدرر، فمثلا إذا كان لا يعرف العموم يعني لا يعرف سيغ العموم لا يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ الخصوص فإنه لا يمكن أن يكون السنباطه للأحكام عيش لأنه قد يجعل ما ليس عاما عاما وقد يجعل م ما مالك مطلقا مطلقا وملك وهذا السر هذا من السر الذي قبله قال السادس أي يكون عنده قدرة يتمكن بها من الثبات الأحجام من عدلكها وهذا السر الحقيقة هو الثمرة لأنه قد يكون عنده كل ما سبق من الشعوب إلا في الله فطيع للثمرة بل وضبع يقول ما قال غير أما أن يحسن بطفل ويضطر أن بعد الطلبة كان عنده حفق قوي وكان يحضر كتاب الفروع الفروع ل مصرح الحديث عن السيخة الثامة المية وهذا الفروع يسمى مكنتة المذهب، لأنه حاول بكل ما لديه ما حتى بويات والوجوب والاحتمالات والتخلجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يقوم الكتب، فكان هناك طالب يحفظ المذهب، يحفظ المذهب، لكنه لا يعرف. او لا يتمكن ان يستنبط حكما واحد من هذا الكتاب فكان اصحابه يخرجون به فدل من ان يذهبوا الى المكتب ويعجعوه يخرجون بهذا الكتاب فاذا اسكل عليهم المسألة قالوا ماذا قال صاحب الفغور في هذه المسألة لكن هذه بيبة قال باب فلان قال سمي ثم جاء يقرأ المكتاب وهم جالين يخرج يستخرجون الصور فث فأطلقوا عليه لقبا يعني من باب النسمع سماه الحمار الفرو الحمار الفرو لأنه يعمله ولا ينتجه به ولا ينتجه نعم على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملك يستطيع بها أن يستنبغ الأحكام من الأجلة و الناس في هذا في هذا هذه المثلة يتباينون تباين عظيم، فتجد بعض الناس يستنبغ من الحديث الواحد عدة مسائل وآخر لا يستنبغ منه إلا مسائل قليلة او لا يستمدق منه إلا المثالة التي هي الكلام فقط ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع الكتاب الله عز وجل لكن يستطيع ان يعرف من المسائل الشئ الكثير لماذا لانه ايش يستمدق من الأدلة الشئ الكثير يكتم مثل الحديث فيسرد لك مثل 100 فوائد يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجي العشر فوائد بينهما فرط مع أن الحفظ واحد كلهم حفظوا حديث واحد لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد ولهذا أنا دائما محبن للطلب أن يحرسوا على استنباط الفوائد من الأح من الآيات والأحاديث ليحصل على خير كثير ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي يسمها فوائد مستمبطه من قصة يوسف قصة يوسف صورة كاملة في كلام الله عز وجل وشيخنا رحمه الله سنبه من هذه الصورة حكما وأحكاما كثيرة وكتبها في سال مفتوح إذا قرأ الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات وهذه هذه القصة على مسائل كثيرة لكن لا يتفطن لها إلا القليل منها نعم ابن الله الرحمن الرحيم سبق لنا شروط اجتهاد وأنها تجذى وضطها جملة لما تفلم عليها وهي هل الاجتهاد يتجذى أو لا يتجذى الصحيح أن الاجتهاد يتجذى يعني أن العسان قد يجتهد في مسألة معينة من المسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم ولكنه لا يكون مستهدا في غير ذلك مثال: رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمساء الخطفين مثلا وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجحة من الأقوال وأن يفند صحيح نقول هذا مشكل لكن في إيش في باب من أبواب العلم في باب من أبواب العلم وإن كان في الأبواب الأخرى لا يصدروا الاجتهاد <تصفيق> نقول لا يضر لأن الاجتهاد يجذب ال... كذلك لو كانت في علم الفرائض يتسهد فاتل جيد في علم الفرائض يستطيع أن يستندق أحكام الفرائض من أدل لجه ولكنه ظالم الفرائض لا يعرف يجود أن يكون مشاهد أو لا يجود فالاستهاب إذن يتجزع سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من أبواب العلم ومن الناس من لا يستطيع أن يشهد لا في باب ولا في مسألة ثم قال المعلق ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له المقلد ما يحتاج إلى ذلك يسأل فلان مثلا أو يأخذ كتاب فلان ويحكم بما فيه لكن المجتهد يحتاج إذا بدل جهد في معرفة الحق وإذا بدل جهده وراجع الأدل الله وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به يجب وجب عليه أن يحكم به ثم إن أخطأ فله أجران وإن أخطأ فله أجران وهذا الكلام المعلّف يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك قلت يقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاد فلهم أجراه وإن أقطع فله أجراه إذا حكم فاجتهد فأصاد فله أجراه وإذا حكم فاجتهد فأقطع فله أجر واحد فهذا صريح في أن المجتهد وين أخطأ فله أجر كيف له أجر وقد أخطأ له أجر لأنه تعد وحرص على إبراف الحق لا لم من وصل فيقول له أجر التعد أجر التعد أما أجر إصابة فهو محرون منه لأنه لم وعما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجري الأجر الأول إيش؟ التعب في وطلب الأدلة وعلى الثاني إصابة الحق أما ثبوت الأجر على الوقت الأول فضاه لأن الإنسان عمله وتعجب فهو مقتصر وقد الله تعالى أنفسه وعليها نفسا لكن حصول الأجر على الوصف الثاني وهو إفاض الحق في في شيء من الأشياء ولكن هذا الإحالة يتبين بأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر لأن, لأن إصابة الحق إظهار الله إظهار الله ثم إن الغالب أنه لم يصد إلا بذيابة تحري واجتهاده فيكون في اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطي وأشق ولهذا صار له صار له أجراه قال وإن لم يظهر له الحكم واجب عليه التوقف معلوم إذا اجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم نقول يجب عليه إيش أن يتوقف فلا يحكم باستهاد وفي هذه الحال يجوز أن يقلل في الضرورة يجب أن يقلل الضرورة، لأن الله قال في المحرمات فمن الضر في محمرة غير مزجاني في لئم فإن الله أفور رحيم هذا أيضا المشاهد إذا لم يستغل أن يتوصل إلى الحق فيما يرى، فإنه يجب عليه أن إيش أن يتوقف وحينئذ يقلل الضرورة. بقول الله تعالى فأسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم قال المؤلف التقليد التقليد, التقليد في وضع الشيء في العمق محيطا به كالقلالة هذا في اللغة يقال قلد فلان فلانا يعني وضع في عنقه فلالة هذا هو الأصل في الله سلاحا اتباع ما ليس قوله حج هذا التقليد وهذا هو معنى قول بعضهم الأخذ في قول من ليس قوله حج فلما ذكرناه أعلى لأن قول القائل الأخذ في قول من ليس قوله حج يخرج إيه الفعل لكن إذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة سمن القول والشباب وعلى هذا فنقول التقليد اتباع من ليس قوله حجة فخرج في قولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإشماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسر نعم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسر وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم والسلام وحجة. الأخذ الإجماع أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا لأن الإجماع نفسه حجة فاتباع الإجماع ليس تقليدا اتباع قول الصحابي على القول بأن حجة لا يسمى تقليدا وإن كان الصحابي ليس رسولا بل بشر يخطئ كثيرا لكن ذهب كثير من العلم إلا أن قول الصحابي حجة لأن الصحابة أقرب إلى إصابة ثواب من من غيره ولهذا قال المعلق إن قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه على وجه المجاز والتوصل طيب التقليد له موابط فقد يكون التقليد جنوب بعيد الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرقه التقليد وهنا العبارة يكون التقليد فيسمل التقليد الواجب والتقليد الجائز فإذا كان عاميا عاميا لا يستطيع مالكة الحكم بنفسه فالواجه علينا أن يقلل لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأخذ بأخوالهم ولم الفائد أن نسأل لذكر ثم لا نعمل بما قالوا بل لابد نلعمل بما قال لأننا أمرنا بسؤالهم ويقلل أفضل من يجده علما ووعا تقلد أفضل من يجده علما ورعا وقد سبق هل هذا على سبيل الوجوه على سبيل أنا استعباب أولا فمن أنه على سبيل لا على سبيل, سبيل الوجوه فإن تساوى عند اثنان كير بينهما مثاله عامي سنع شخصا يقفل ويقول إن في الحلي زكاة وسمع آخر يقرر ويقول إن الحلي ليس فيه زكاة فهو صار عنده رائع فمن يقلل نقول يخيع لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب للصور بعلم ووضعه الثاني أي عن نوضع ثاني التقليد أن يقع للمجتئة حادثة تقتضي البولية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز التقليد سنين وهذا واضح أحيانا تنزل نازع الشخص إن حادثنا حوالي وهو أهم للإستهاب لكن لا يتفع الوقت للإستهاب يعني ما يتنفق من مراجعة الكتب والأدل لا والنظر في أقوال أهل العنق فإنه يكون فرد التقليد مقلد. مثلا نحن عندنا إذا عجزنا عن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك فإننا غالبا نقلق شفى سبب من تيمين سحمه الله لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن لنا أن نقلد آخر أجوب نعم لنا أن نقلد آخر لأن قول شيخ الاستعم أو أي من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس واضح قطع احتمال الخطأ في ولهذا نقول أن القول الراجح أنه لا يجب تقليد العلم الأفضل مع وجود المصطوب لكنه أفضل قال فيعجب له التقليد نحن نئده واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجذب فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط طابعنا ما يقول إنه إذا كان في المسألة من أصول الدين نسمى قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسوات الله وغير ذلك فإنه ناجد في التقليد لماذا؟ قال لأن هذه الأمور يجب فيها جد والتقليد إنما يفيد الظن فلا نعدل او فلا نأخذ بما يفيد الظن في عمل يجب فيه الجزء وثالثة شبابة سبحانه لأن لا تكون المثالة من المسلمين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزء فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط والراجح أن ذلك ليس بشرق لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآلة في سياق إثبات جسالة وهو من أصول الدين ولأن العاملي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله مصطفاتهم أنواع التقليد مارك مارك مارك سبق لنا أن التقليد يكون في موضعين الأول أن يكون المخلص عامليا فإن العامية لا يمكن أن يشهد ولو استشهد لك لخسر لأن العامية بالنسبة للأحكام الشرعية فالرجل الذي لا يعرف السباحة إذا رميه البحر يغرق يغرق ويحترق الثاني أن تقع حالة معينة لا يتمكن المجتهد من معرفتها بدليلها. أو المعرفة حقنها بدليلها ثورا فهنا يكون فرضه التقليد أنه ما يتمت و... و... و... وإذا تنفضه التقليد فكما سبب يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وفي ورائه قال واشكرت بعضهم في بعض العلماء لجواز التقليد أن تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لا تكون من أصول الدين التي يجب اعتقادها يعني من الأمور العقدية حجة بذلك قال لأن العقائد يجب جذب فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط وإذا كانت حقيدة فلابد أن تعلمها من دليل فمثلا العالم إذا قال أنا أطف الله لأنه ينزل لإجتماع الدين لا بد أن يعلم الدنيا لا بنعتقد أعتقد أنه ينزل لإجتماع الدين إلا إذا علم الدنيا أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يفعل لأن المعرفة. لأن المسائل العقبية يشترط فيها الجزء والتقليد لا يفيد إلى الضم لأن المقلب يدوب عليه الخطأ ثلاثة وإلى هذا أشرح السلطاني لقوله وكل ما يطلب فيه جزء فمنع تقليد بذات حكمه ولكن وقل الثاني أنه يدوش التقليد حتى بالعفار حتى بالعفار، ولهذا قال المستشارين وقيل يفشل جزم إجماع بما يطلب فيه فيما طلب في الجزم عند بعض العلماء، وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول، فجازمون من عوام البشر. فمسلمون عند أهل الأسر فالقول الثاني إذن يقول والقول الثق والراجح أن ذلك ليس بشر. يعني لا يشترط لجواز التقريب أن لا تكون مسألة من أسل الدين فليدون التقريب حتى في أسل الدين واستلال للراجح بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأول الآية وليت أننا ذكرناها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا موسيئ لهم فاسألوا أهل الذكر إن كلهم لا تعلموا والآية في سياق إسفاك الرسالة وهو من أصول من أصول الدين فإذا كان الله تعالى قد أحانا على أهل العلم في إسفاك الرسالة وهي محصول الدين فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يعني تقليدهم أو يقصر تقليدهم ثانيا قال وَلِأَمْنَ الْعَامِ مِنْدِيَ لَا يَتَمَكَّنُ مِمْ مَعْرِفَةِ الْحَقِ بِعَدِ اللَّجِينَ صحيح العالم ما يتمكن عام لكن نؤمن نسمعه أمن به أما أن يحقق هذا من أجلته ويشهد فهذا لا يمكن فيدخل فإذا تعدل عليك معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما فصار الجليل لقول العقل الراجح أن الله سبحانه وتعالى أجاز التقليد في إثبات الرسالة وهي من أصول من أصول الدين العقبية والثاني أن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسائل للأدلة فكافى في ذلك التقريب يقول لله تعالى فاتقوا الله ما استضعوا أنواع التقريب التقريب نوعان عام وخاف عام وخاف فالعام أن يعتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع العمور الدين. هذا تقليد عام يعني مثل يكون إنسان حنبليا يلتزم بهذا المذهب يأخذ برخصه وعزائم العزائم الواجبات والمحرمات والرخص ما سوى ذلك فيقول مثلا أنا حنبلي سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء والثاني يقول أنا حنفي سأصب من الحنفي في كل شيء. والثالث يقول أنا شافعي، سأذهب سأصب من الشافعي في كل شيء. والرابع يقول أنا مالك، سأصب مالك في كل شيء. والخامس يقول أنا ضاهر، سأصب ضاهر في كل شيء. والسادس يقول أنا صوفية، سأصب صوفية الثوري في كل شيء. والسابع يقول أنا أوزاعي. وعد هل ثم تقليدا عاما ان الانسان يقلد هذا المذهب فياخذ قرقه وعزائه ولا ان طول المذاهب الاخرى ولا تبت اليها فاذا قيل له المذهب متى واذا كان حنبليا وقيل له مذهب الشافعي كذا وكذا لقوله تعالى أو لقول مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالله ان مذهب احمد هذا مذهب احمد مقل آخذ ما في كتب الحنابلة ولا أتفق لما سوى. والثاني كافر يأخذ ما عند الشافعية ولا أتفق لما سوى. نحن هذا النوع قليلا عام. طيب وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وضوبا لتعذل إسارد المتأخرين ومنهم من حكى تحريماً. لما فيه مئة جزاء من المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ الثاني الاخر كيف العلماء رحمه الله كيف الافتلاح؟ افتلاح كبار بعض العامة قال يجب ان الانسان يقلب تقليدا عاما يأخذ بمثل من المذاهب ويمش عليه لماذا؟ كان لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخذر ومتعذر الاجتهاد متعذر ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل لأن هذا يحتلزم عن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاصة الكتاب والسنة لأمه المسابق أما المتأخذون فقد أقفل عنهم باب السنة مع أن تتبصونا هدى وبيان للناس من إلى من جهة تبصو الله سلام ونزل هذا الهدى إلى قيام الساعة